عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فَلَقُتِحَ الْعَقَبَه وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَه فَذِكْرَى لِقَوْمٍ قَبْلَه أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ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 Baiklah.